يا جماعه تفي ما فيكم حميه تفي صيا حظ ما تسمعون من يعاوني على ربع هنيه من بغداد بالمراجع اليمن يا ضيعه الله ما تسمعونه من يعاوي من على ربعه هنيه من بغداد ربات براجل يمعونه يمعونه المراجل ما تهيى هس ود من عظن واجد في سنونه إن بغت الشح درب الطيب عيا حال في المر د نفسي للمهونى المراجل ما تاه يا كود منع الظن واجد في سنونة إن بغت الشح درب الطيب عيا حال في المرد نفسي للمهونة يمنعونا من يعاوني انا وابن اهليا من بغداد ضرب ما يمنعونا اي والله يمنعونا معلي يهمن من قلت احكي كان باب الرزق منهم يقطعوا من الحوم الدانية شفت لجفاية من بغا درب الشكالة يبهتونا ما علي من منقلتال حكاية كان باب للحوم <من> الدانيه <شفتالج فيا> من بغداد ربك الله يبهتنا يبهتنا يا تراب